طلعت زينب وطلعت رباب ورمى وسكينه وكل من تسال المرون وين ابن النبي وينها وكل ما زينب تنشد صدي لي ما عرك ذعيني وضياع الناس يم خذاب من دموع الولي العطشان طلعت ابو طلعت ربا ابو رمل كل من تسألي الميمون وي أين بن النبي وين وكل ما زينا بي تنشتهي صيد للمعركة بعينه وكل ما زينا بي تنشتهي صيد للمعركة بعينه وبيض الناصية مخضب مني دمو من دموم الولي العطشان يا يا مخضب مني دمو من دموم الولي العطشان ترمي الولي اسمي يا الهي قد يلف مهر الولي يصغل لخيمة كعبة الأحزان سرج ما يلو مني دهشة طرف لعنا يا حسين يا حسين بل يا ريح حسيت همصي عدت زين بعلتل وصاحت قوم يا ابن امي ترى العيله ما تتحمل جوا وبغب الصوت حانت ساعة المقتل جواب غب الصوت خانت ساعة المقتل ردي للخيام حرس اليتام وبعري النسوة ردي للخيام حرس اليتام وبعري النسوة بفا مهر الولي يصفل زيادة جدت شط طرف العنا نس لي فمخر الولي يسهل رخمت كابه الاحزان سر جماله يا من الدهشط طرف العنا وحسينه حسين حبيبي يا حسين تدنت زينب وقلها خيال الخيام ردي على النهضة من رمضح يزيانا بجلد ما عني لم ثلثني شاب بي من شاب دي لم يطلع في الفهن من كبدي بهضم السهم اقدر يا زين ارجع الصوار بهضم السهم ما اقدر يا زين ارجع فمهر الولي صغت لخيمة كعبة الأحزان سرجى معينه يمثر مني تخجب طرف العنار وحسين وحسين يا خليصي شلال أقدر أرد الأخيامي وانتهت نهضو تقع يا باي الروح قدامي خوفي من أرد عنك يا أخوية تنذب حظامي خوفي من أرد عنك يا أخو يا تنذب حظاوي وخوفي ينقطع راسك وعلقوناه براس السنان وخوفي ينقطع رأسك وعلقوناه براس السنان يصحل كادت لحظه يا يدور يا اسى منت شط مغر الولي يصحل لخمت كادت لحظه سر جماله يا اثر دهشة بطرف العنار حسين حسين حسين حسين وحسين صاح حسين ما ريدك وأنا هأفحصي برجلي والشعور يفصل بسيف الرأس على قلبك يذيع دغلي كفاية مصرع العباس على قلبك يذيع دغلي كفاية مصرع العباس وكفاية مصرع العباس اكبر عليك ومصرح الشباب كفايح مصرح علف أكبر عليك ومصرح الشباب كفايح مصرح الشباب يا الله لفايا نجدت كاعدة الأحزان سرجح سرجح سرجح عيد ويعتر من الجد شب ولفي مهر الولي يصغل لخيمة كعبة الأحزار سر جرايل ويعثار من الدخشة بطرف العنار حسين وحسين حت ودي اخويا اجي كتزود منك قلبي ما يطاع وعني أخوي يا اخويا ارتاح لعنك ياريت مو تخاف روحي قبر وما استمع لك ياريت مو روحي قبر ما استماوانك ولا أنظر إلك مصيوب تتعفر على التربى ولا أنظر إلك مصيوب تتعفر على التربى إذن مهر الولي يصمع لخيذت كعدة الأحزان سجح ما يا لي نور يا سهر شرف معانا واللي فهم مهر الولي يسعل لخمه كابه البلاحه سرجها مايل ويا من الدخشب طرف لونه حسين حسين يا سينا حسين يعطى يا دار حسين ويبعد الروح لو هدواك روحي غير فت الروح وغسل دمك النازف يخوي بدمعي المسفو ايخذ يا ظنوتي مذقوح وراسي ويا عج يا أخيتي يا زينة بيخطر البلدان وراسي ويا يا أخيتي يا زينة بيخطر البلدان إذا مهر الولي يصغل لغيظة كعدة الأحزان ترجه ما يلو يعثر مني تخشب طرف العناب